Book 2 Penki Hamsa Šalys šalys ir kalbus Al Buldan Ulurat Al -buldan Jonas yra iš Londonų John min London. John min London. Londonas yra didžiojoje Britanijoje. Takau London fi Britanija lausma. Takau London fi Britanija lausma. Jis yes, kalba angliškai. Hua, yeta kellemul inglisia. هو يتكلم الإنجليزية ماريا إيرا إش مدردو؟ ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريدس إيرا إسبانيوية تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا يه Kalba ispaniškai. Hie tetakellam ta ul ispanija. Hia, ta tetakellam ul espanija. Peteris ir Marta yra iš Berlynų. Peter, wa Marta min Berlin. Peter, wa Marta min Berlin. Berlynas yra Vokietijoje. تقع برلين في أمانيا تقع برل في أمانيا هل أن تتكلمان الأمانية؟ هل أنتم تكلمان الألمانيا لندن سوست لندن عاصمة لندن عاصمة؟ Madridas ir Berlynas yra taip pat sostinės. Madrid ir Berlin uabimtan aiždan. Madrid ir Berlin uabimtan aiždan. Sostinės yra didelės Французия yra تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا. Египта yra مصر في أفريقيا تقع مصر في افريقيا. Япония تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا. كندا yra Šiaurės تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بناما في أمريكا الوسطى. تقع بناما fi America alusta. Brazilija yra Pietų Amerikoje. Takaul Brazil, fi America L Janubia. Taka al Brazil, fi America al Janubia. Prašoma paspausti vivi. Kad pamatytumėte knygas. Ir parsisijūsite naujausią versiją.